وهذه سيدة تقول طلقني زوجي طلاقا رجعيا وأنا أعمل موظفة وبعد طلاقي لم يعد لي مصدر دخل يحفظ كرامتي غير وظيفتي فهل أن في المنزل مدة العدة وفي هذا فصلي من العمل أم ماذا أفعل وهل يسمح للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج للعمل اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه فذهب الاحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في بيتها والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجه بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها وخرجت هي بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبيد الله لعمل عمره وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا أما المبتوتة فتخرج نهارا فقط وذهب المالكيه إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فباح لها أن تخرج عساها أن تتصدق أو تفعل معروفا وكان طلاقها ثلاثا والحنابلة اجازوا خروجها نهارا سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا ولك الخيار في أي رأي من الآراء والله أعلم